كينه وقال تخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله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 صم ولا الان يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ إِلَيْهِمْ نَوَأْكَمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ جميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما ان يا أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. إننا راك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما علمني ربي إني ترك قَوْمِ الْمِلَّةِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ